الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السِّرِّ والله هو يجبل محسن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 ومن يغفر الذنوب நை الله ولم ஊலம்யூஸ் اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وَمَا أَجْرُ اللَّاهِ لَا يَنْتَهِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كيف كان عاقبة المكذبين هذا ولا تغنوا ولا تحزنوا انتم ال سُقْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ وَإِمْكَانَ الْأَيَّامِ نَدَاوِلُ آبِيَنًا نَسِيَ وَلِيَ ما الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الله